جعلنا سواء نعمه نس ألم نجعل الأرض بهذا والجبال وَأَنَّا لَمَّا وُضِعَ فِي اللَّيْلَ لباسا действие Er ذا الناس لِنُخْرِجَ جَوِينِي حَدَّهُ وَنَهَاتَهُ وَجَنَّتِينِ الْفَاف What does نصور فتئت أفواج وفتحت ما ما وَصُوَّرَ الْجِبَالَ فَكَانَتْ سَرَابًا لديها <تصفيق> ولا لهم كانوا لا يرجون خسابا وكلفون وكل شيء أحطيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إِنَّ الْعِلْمُ تَقِينَ مَفَازَةً حَذَةً وكذا فيها خا لا يسمعون في there لا يملكون منه خطابا يوم يقوم القوى الملائكة صحب 6 van natekan na of this summer go ذلك اليوم الحق فمن شاء That